موقع محب القارئ إ د ر ي س أ ب ك ر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله يوم رب الصراط المستقيم الذين عليهم صراط أنعمت ي して私は私のことです。<ت ص في ق> 「今朝もありがとうございました」 ا ل إ ن س ا ن ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أ ي ص و ر ة ما شاء ركبك كلا بل ت ك ذ ب و ن بالدين و إ ن ع ل ل ي ك م ح ا ف ظ ي ن ك ر ا م ا ك ب ت ب ي ن ي ع ل م و ن م ا ت ف ع ل و ن إن م و س ن ع ه النابلسي ف جحيم للعلوم الاسلاميه